ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 هل أَمْ أم لم تذروا لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم شر وله عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله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 ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم الصفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطين قالوا قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون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 فَلَمَّا أَضَاعَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبَصِّرُونَ صُمُّ بُكْمٌ عَمِيقٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصِيبٍ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجعلون صابعهم في آذانهم من الصواعق من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا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 فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم ان لهم جنات تجري من تحتها الادنياء كلما رزقو منها من ثمرة الرطقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واغتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطغرا فِيهَا فيها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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي ينصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.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 ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء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 ألما قل لكم إني أعلم ويب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ اذكرنا للملائكه استذوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان وكان من الكافرين وقلنا يا ادم يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فت هونا من الظالمين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 مني هدا فمعتبعه هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهد في بعثكم ويا يفرحون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا. كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واطم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعطلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، فإن خالك كبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاك ربي، أنهم ملاك ربي، وأنهم إليه راجعون.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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أرضا بين ليلة، ثم التقدم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكون، وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه يا قوم, يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بإتقادكم العجل. فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم, وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى حتى نرى الله جل رح فأخذتكم الصاعقة أنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم وأنزل عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رسقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفس وَمَا أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ لهم لَكُمْ على وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قولا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ عَلَى الذين ظلموا بما كانوا بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فدار كل ما كلونا ثم شربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مصريين ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصط على طعام واحد فادعوا لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفوميا وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير اهبطوا مصراً، اهبطوا مصراً، فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم مذلة والمسكنة، وذاءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم جرائم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحسنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا ورفعنا فوقكم الطرق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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ إِنَّ اللَّهَ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا, لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض, لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون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 قُدُو لَنَا رَبُّكَ يُبِي لَنَا مَا هِيْنَ الْبَقَرَةُ شَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاء اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةُ الَّذِي لُوْنٌ تُتِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مسلمة الأشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوا ببعضها كذلك, كذلك يحيي الله الموت أُرِيكُمْ آيَاتِي لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَيَكُنْ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ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 وقالوا لَتَمَسَّنَ النَّارُ إلَّا أَيَّامًا إلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَتَفْتُم عِنْدَ اللَّهِ عَدَدًا فَلَيْهِ يُخْلِفَ اللَّهُ عَدَدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى بلى من كتب سيئة وحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ قَطَّلْنَا نِثَالِ الْقَبَنِ إِسْرَاءَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ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 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِينَ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 بسماشترو بجه أنفسهم أي أن يكفروا بما نزل الله بغين أي ينزل الله من فضله على ما يشاء على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب الحمد لله الحمد لله العظيم الكبير المتعال ذي الإكرام والجلال الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا اللهم لك الحمد لك الحمدك ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد أن نعمت علينا ببلوغ هذا الشهر العظيم. اللهم فكما بلغتنا شهر رمضان فبلغنا تماما وتقبل منا صيامنا وقيامنا إلهنا وسيدنا ومولانا ذلت لك الخلائق ذلت لك السماوات والأرض ذل لك كل شيء إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا ما قبح الذل عند المخلوقين وما أعز الذل عند الخالق العظيم الكبير المتعال إلهنا ما أحلى انطراحنا بين يديك ما أحلى انطراحنا بين يديك وذلنا بين يديك إلهنا يا بديع السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من له الملك كله والعز كله والثناء كله اللهم إلهنا وسيدنا ومولانا غارة النجوم وهدات العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك زنة ولا نوم تسمع دعاءنا وتعلم ما في قلوبنا من الشوق إلى الشوق إلى سؤالك من الشوق إلى سؤالك وطلبك يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم هنا أتيناك وقد امتلأنا بالذنوب والمعاصي اللهم هنا إلى من نلوذ إلى من نلجأ إلى من نرجع وأنت الملاذ والمرجع إلى هنا يا ملاذنا يا ملاذنا إذا انقطع منا الملاذ يا ملنا إذا انقطع منا الأمل إلى هنا أتيناك بقلوب خاشعة ونفوس دامعة إلى هنا ربنا سيدنا مولانا ملكنا رحمنا إلهنا يا ذا الجلال يا ذا الجلال والكرام تقدس أسمائك وعظمة صفاتك وجل ثنائك نحن الفقراء إليك الذي لا بين يدي نحن الفقراء وأنت الغني نحن الأذلاء وأنت العزيز إلهنا نسألك اللهم أن تجعل هذا الشهر سبب عتقنا من النيران يا رحمن الرحيم اللهم إن عبادا من عبادك قد صاموا معنا شهرا ماضيا وقاموا معنا لياليا ماضيا اللهم وقد أصبحوا تحت أطباق الثراخ فوتا فنسألك اللهم أن تغفر لهم وترحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووزنع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقل الثوب الأبيض من الدنس اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس واشفيهم أنت الشافي اللهم إن لمحمد صلى الله عليه وسلم حقا على كل مخلوق حقا على كل مخلوق اللهم فننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ونشهد أنه بلغ رسالتك وعدا مانتك اللهم فنسألك الله اللهم فإننا نسألك له المقام المحمود اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن صحابتي الأبرار الأطهار اللهم ارضى عن صحابتي الأبرار الأطهار اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت ووطنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبل يونا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا ومتعنا اللهم باسماءنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما احييتنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال نعوذ بك اللهم من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثن والغنمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نوتال من تحتنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عمائك نواصينا بيدك ماضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذنبه وغمومنا وغمومنا اللهم جعلنا ممن يتلو كتابك ويعمل بحروفه ويعمل بحدوده ويقيم حروفه يا ذا الجلال والإكرام اللهم في لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا اللهم من كان منهم حيا فأمد في عمري على طاعتك ومن كان منهم ميتا فنسألك اللهم أن تسكنه الفردوس اللهم أصلح نياتنا ودررياتنا اللهم أصلح نياتنا ودررياتنا اللهم أصلح نياتنا ودررياتنا اللهم ومن حرمت وذريت بحكمتك فرزق الذريت بحكمتك ورحمةك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكراه اللهم اكشف عن المهمومين وقضي الدين عنا والمدينين وشف اللهم مرضانا مرض المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين نسالك اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نسالك اللهم أن تحري وجوهنا ان تحرم وجوهنا عن النار اللهم حرم وجوهنا عن النور اللهم حرِم جهنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا جميل يا جميل يا جميل لا تحرم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الجميل بسبب ذنوبنا ومعصيتنا اللهم اجعلنا من سكان الفردوس ووالدنا ومن نحب يا رب العالمين اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا مقتدر ترى وتعلم ما يصيب إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومواربها فنسألك اللهم أن تمدهم من أصرك وعزك يا ذا القوة والجبروت يا من عز فارتفع وخضع كل شيء له وعكع اللهم مكن المرابطين المجاهدين في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان في كل مكان الذين يقاومون المحتلين ويدفعون الغاصبين اللهم فك سرانا في كوبا وأفغانستان وباكستان في كل مكان اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء يا أرحم الراحمين اللهم اقم راية الجهاد وقم أهل الزيغ والفساد وانشر رحمتك على العباد يا عزيز يا وهاب اللهم احفظ بلاد الحرمين من كيد الكائدين وتربص المتربصين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا وأمننا وأراد المسلمين والمسلمات بسوء فأشغله اللهم بنفسه واجعل كيده في نحره اللهم من أراد أن يمزق كلمتنا ويفلق صفنا فنسألك اللهم أن تمزقه كل ممزق اللهم اهد شبابنا للحق والهدى وجنبهم مزالق الهوى والردى والغلو في الدين وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد